في خلقكم وما يبش من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفئد أثيم، يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يصغ مستكبرا كأن لم يسمعها. فبشره بعذاب أليم وإذا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 والحكمة ونبوة ورثناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بيلة من الأم ثم فاستبعها ولا تستبع أهواء الذين لا يعلمون إن بالحق ولتجزى ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يغنمون افرئيت من اتخذ إلهه ضلله والله على عين و على سمعه و على سمعه وقلبه ما كان حجتهم إلا كل أمة تدعى إلى كتابها، ودعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إن فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم وقوم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تطلع عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنت